اذا وقع الوقعه ليس لوقعها كاذبا وفي بطل إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هبا وَبِالسِّدِّ جِبَالُ بَسَّنْتَ كُنْتَ أَمْ مَنْ دُسْتُمْ أَنفُسُكُمْ أَزْوَاجُ أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون النعيم كلة من الأولين وقليل الآخِرِينَ عَلَى صُورٍ مُّنزَّدِينَ مُسْتَضْعِينَ عَلَى يَوْمِ يقوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وتأس من معين لا يصدعون عنا ولا يصدعون que a então coi eu não há meu coií وحور العين كأنفال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا لا قيلن أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مغضود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكول وماء كن في الويل ما ولا لستم من الاولين سبح اسم من ماء سبح في سمو وحميم مرم وحميم وظل من يحلوم لا بارد ولا كبير إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف نَصُورَ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ أَغْنَى لَنَنصُورَنَّ ثُونَ قل إن الأولين والآخرين لمجمون إلى ميقات يوم معلوم Kom Na in now فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم No, no.